وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الإمام مجد الدين أبن البركات ابن تيميه رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين باب استحباب الخطبة يوم النحر عن الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الاضحى بمنا رواه أحمد وأبو داود وعن أبي أمامة قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنا يوم النحر رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ففتحت أمامنا اسمعنا حتى كنا نسمع ما يقول ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصل خذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلا قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلا قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال اليست البلده قلنا بلا قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب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 على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إن من مغاطن حمد الله وشكره تتابع النعم على العبد ومن أعظم النعم التي نستشعرها نعمة التعلم ونعمة العلم كيف إذا كان العلم هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشرف ما تعمر به الأوقات وتقضى به الساعات هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لمن تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يؤجر على العلم لا شك في ذلك وأحسب أنه يؤجر ولو لم يفهم احيانا يؤجر على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره والله عز وجل قد قال لنساء المؤمنات النساء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما يتلى في بيوته من آيات الله والحكمة والحكمة هي ماذا هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم تلا الإمام قول الله عز وجل في صورة الأنفال زين لهم الشيطان واعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم من مداخل الشيطان التزيين التزيين للعبد هذا من اعظم مداخل الشيطان واذا قال الله عز وجل في التزيين افما زين له سوء عمله فراه حسنا وقد يكون التزيين جبلة كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين هذا من التزيين ماذا الجبلي لكن من أعظم مداخل الشيطان أن يزين للعبد العمل ومن أعظم مداخله أن يزين للإنسان أولا الشرك ولذلك زين للمشركين ماذا الشرك قال الله فمن زين له سوء عمله وزين لبعض الناس ماذا مثل النصارى زين لهم عقيدة التثنيف وزين لليهود ماذا سب الأنبياء وقتل الأنبياء وسب الله عز وجل وزين لبعض الناس البدع على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فليدرك العبد ان من مداخل الشيطان التي يدخل بها على العبد ان يزين له العمل يزين له المعصيه يزين له ماذا الفاحشه يزين له الكبيره تزينا له وخداعا ولذا فالمعتصم من هذا سؤال الله عز وجل الثبات هذا من اعظم الامور ولذا كان من دعاء النبي مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعاه يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومن اعظم ما يدفع التزيين العلم فان بالعلم تندفع ماذا شبهات الشيطان ومداخله ولذا قال الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فمن علم ان من طرائق الشيطان تزيينه للعباد يزين لهم الشرك ويزين لهم البدعه ويزين لهم الكبيرة ويزين لهم المعصي ويزين لهم الخطيئة ويزين لهم المفضول دون ماذا دون الفاضل فينتبه العبد لهذا المد... هذا المدخل من مداخل الشيطان قد أحسن ابن القيم رحمه الله في اغاثه اللحفان في بيان هذا الأمر في مد... من مداخله ذكر ماذا تزين ماذا الفعل للعبد سواء كان ماذا كفرا أو شركا إلى أن يصل به إلى تزين ماذا المفضول على الفاضل نعم قال رحمه الله باب استحباب الخطبه يوم النحر ما زلنا في الكلام عن احكام صلاه العيدين تكلم المؤلف رحمه الله في الابواب السابقه عن التجمل للعيد وبعض احكام العيد والذهاب من طريق والعودي من طريق ما ينبغي ان يكون عليه ماذا خطيب العيد وما يقرأ في صلاة العيد وصفات ماذا الخطيب وتوقف هنا في باب استحباب الخطبه يوم النحر ولأن يوم النحر هو يوم العيد ماذا الحج الأكبر يوم العيد الأكبر جيد فناسب أن يأتي المؤلف رحمه الله بما يستحب في يوم العيد فقال باب استحباب خطبة يوم النحر ثم ساق حديث الهرماس بن زياد الهرماس بن زياد الباهلي يكن ابا حيدر أو حدي سكن البصرة وطال عمره وقيل هو آخر من مات من الصحابة باليمن هو آخر من مات من الصحابة باليمن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على عناقته العضباء يوم الأضحى بمنا رواه أحمد وأبو داود واخرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والنساء في السنن الكبرى <تصفيق> قال ابن حجر في ترجمته وحديثه عند أبي داود بإسناد صحيح والحديث حديث صحيح السنة الالباني في رواية أن هذه الخطبة كانت بعد صلاة الظهر مفردة يعني خطبة ماذا واحدة مفردة كما جاء عند أبي داود. أخرج الحديث أبي في باب من قال خطب يوم النحر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر إذن الحديث دال على ماذا على الخطبة يوم يوم النحر قال على ناقته العضباء العضباء هي ماذا مشقوقة الأذن مشقوقة الأذن ولم تكن ناقة النبي كذلك لكنها سميت ماذا العظبه وصفا لها وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقتين شهيرتين الاولى العظبه والثانيه ها القسواء والثانيه القسواء نعم والثالثه الشهبه العظبه هي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه سنين قال ابن القيم كانت معه عشر سنين صلى الله عليه وسلم وهي كانت كذلك من اوصافها انها صاحبه وشقراء كذلك وكان له صلى الله عليه وسلم الشهباء وهي ماذا الشهباء وردت في البخاري هي الناقه التي رمى عليها جمره العقبه في يوم النحر صلى الله عليه وسلم تكلم عنها ابن القيم في فصل في ماذا في مركوبه صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان يركبه صلى الله عليه وسلم من الابلي والحمير فانه صلى الله عليه وسلم كان يركب ماذا الناقة الصلاة والله والسلام يركب الحمار صلوات الله والسلام عليه وعن أبي أمامة قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنن يوم النحر والحديث رواه بدود وسكت عنه أبو داود. وتعلموا ما سكت عن أبو فهو ماذا حسن عنده ورواه الطبراني والبيهقي وصحه الألباني وهذه الخطبة جاءت من رواية ابن عمر ومن رواية ابن عباس كما سيأتي ومن رواية أبي بكر وهي سردها ماذا؟ في الصحيحين كما سيأتي ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا. في الروايات الأخرى خطبنا يوم النحر لاحظوا ففتحت أسماؤنا في لفظ ففتحت أسماؤنا هذا من عجاز الله سبحانه وتعالى قال حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا يقول ابن رسلان وهكذا صارت أسماؤهم لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بركات صوته صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه مسلكه حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية وهذا مما أوتيه صلى الله عليه وسلم ليصل البلاغ إلى من؟ إلى الناس من البعيد فطفق يعلمهم مناسكهم هذا ماذا ماذا نسمي في اللغة العربية فطفق يعلمهم لاحظوا الاسلوب قال حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا ثم ماذا قال قال فطفق يعلمهم مناسكهم هذا ماذا انتقال انتقال من الخطاب الحاضر إلى ماذا الغيبة مثل قول الله عز وجل في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم مع أن الخطاب ماذا لهم لكن هذا من ماذا البلاغة والحكمة من الالتفات شد انتباه ماذا السامة حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم ماذا تقديرها جرينا بكم لكن من باب ماذا لفت السامة لفت السامة نعم قال حتى بلغ الجمار فطفق يعلم مناسب حد يعني بلغ ماذا رمي الجمار قال أو ذهابهم إلى الجمار فوضع أصبعيه السبابتين في أذنه صلى الله عليه وسلم هكذا كأنه يريد أن يلفت ماذا انتباه الناس ثم قال بحص الخذف قال يعني ماذا تقديرها أيرموا بمثل حص ماذا الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد مسجد ماذا الخيف وهذا دليل على فضل المهاجرين وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. كل الحديث رواه أبو داود والنسائي بمعنى وأخرجه أحمد وإسناده صحيح صحيح الشيخ الباني. ثم ذكر ومنما استفاد من الحديث يدل على أن الصحابة لم يحضروا ماذا؟ الخطبة وإنما كانوا في ماذا؟ في منازلهم دليل على عدم وجوب حضور مثل هذه الخطب. لماذا وضع أصبعه السباحتين في أذنيه صلى الله عليه وسلم؟ قيل ليكون أجمع في رفع صوته وإسمع خطبته ليسمع الناس وهذا حاصل في أي شيء؟ في الأذان فإنه يشرع للمؤذن أن يضع ماذا أصبعه السباحتين لتسبح تسبح أن يضعها في صماخي ماذا؟ أذني ثم ذكر حديث أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمي الصحابة كانوا يعرفون أنه ماذا يوم النحر لكن من رفيع أدبهم وجميل خلقهم ماذا نسب العلم لماذا؟ ماذا إلى الله ورسوله قلنا بلا قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله علم فسكتنا حتى ظن فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس الحج قلنا بلا قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله علم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير فقال أليست هذه البلدة في رواية البخاري أليست المؤلف أوردها أليست هذه البلدة الحرام أليست هذه البلدة الحرام وفي رواية أليس هذا البلد الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث والحديث رواه البخاري وأحمد وهو في مسلم قد الحديث من رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر ومن رواية أبي بكر كما سمعنا والحديث اخرجه البخاري في باب الخطبة أيام من في رواية ابن عباس الأخرى يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ولم يذكرها الإمام رحمه الله ها هنا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله و ما نصر صلى الله عليه وسلم كان بعض السلف إذا مر بهذا الحديث يقول نشهد أنه ماذا بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم او نشهد انه بلغ صلوات الله و سلامه عليه اشد البلاغ واتم قال ابن عباس، فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى امته التي هي ماذا؟ فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. وفي رواية ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا يعني يقصد في مشعر منى وقال هذا يوم الحج الأكبر يوم النحر. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد وودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع صلى الله عليه وسلم في الحديث حرمة الدماء وحرمة مكة وعظيم شأنها ورفيع مكانتها وجليل قدرها عند الله عز وجل وحرمة هذه الأيام يوم النحر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر اليوم العظيم قال النبي أي يوم هذا ليس يوم النحر ليس يوم حرام حرمة هذه الايام أيام الحج وايوم النحر وايام التشريق كما سياتي فلا ترجعوا بعد فلا ترجعوا بعدي كفار اختلف العلماء فيها على اقوال تصل الى سبع اقوال اشهرها ماذا فلا ترجعوا بعمل مثل عمل ماذا مثل عمل الكفار وقيل لا تفعلوا افعال ماذا الكفار وقيل هي نهي صريح في الردة في النهي عن ماذا عن الردة وقيل ان من معانيها أن ضرب الرقاب اي القتال يؤدي بالانسان ماذا الى ماذا الى الكفر وليس هو الكفر ماذا الأكبر هذه من معاني فلا ترجعوا كفارا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض هذه الاحاديث جملتها دليل على مشروعية الخطبه يوم النحر دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر وبه أخذ الشافعي وأتباعه فقالوا خطب الحج أربع يوم سابع ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الثاني عشر الذي هو يسمى يوم يوم الرؤوس كما جاء في سنة أبي ان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحج وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فقالوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب خطب يوم السابع ليعلم الناس المناسك وخطب يوم عرفه وهي خطبة عظيمة مشهورة وخطب يوم الثاني عشر وهي خطبة يوم الروس وسمي يوم الروس لماذا قال قيل لأنه ماذا النحر مشرع في يوم العاشر ويوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثاني عشر فأكثر الناس ينتهي به النحر إلى يوم ماذا؟ عشر. إلى يوم الثاني عشر نعم. وهذا من أدلة الحنفي على أن يوم النحر تنتهي بنهايه ماذا؟ الثاني عشر عندهم نعم. ولعل الصحيح هو مذهب الشافعي فإن الرواة سموا خطبة يوم النحر ماذا؟ خطبة قال خطبنا يوم النحر كما في حديث الهرماس وكما في حديث أبي بكرة وابن عمر وابن عباس قال الشافعي إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم يتعلموا الرمي والذبح والحلق والطواف والمبيت تعقب الطحاوي رحمه الله هذا القول بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج فإن النبي تكلم عن أي شيء تكلم عن عظمة مكه ويوم النحر ولم يتكلم عن أحكام الحج فهذا قال الدليل على أنها ليست ماذا من خطب يوم الحج قال الخطابي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج وإنما ذكر فيها وصايا عامة قال ابن القصال المالكي وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكوره فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة قال ابن حجر رحمه الله وأجيب بأنه نبه صلى الله عليه وسلم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم الشهر ذي ولا وعلى تعظيم البلد الحرام وهي من أعظم ماذا ما ينبغي نتعلمه الحاج وقد جزم الصحابه المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت إلى أي تأويل هل يشرع في زماننا الآن خطبة يوم النحر قد يقال بعدم مشروعية لماذا لتفرق الناس تفرق. الناس فمن الناس من يكون ماذا ينتقل من مشعري مزنلفة إلى مشعري منه ومنهم من ينتقل الحرم للطواف لكن لو خطب بها فإنها ماذا من سن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى الإيمان مثلا أن يكتفى بخطبة ماذا عرفة فيعلم الناس في عرفة عمال يوم النحر فيكتفى بها والعمل على هذا أنه لا يخطب يوم يوم النحر نعم الذي يلي. باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار عن أبي عمير ابن أنس عن عمومه له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه الترمذي أيضا وهو لأبي داود وابن ماجه إلا, فص إلا, فضل الصو إلا فصل الصوم, فصل الصوم باب حكم هلال العيد إذا غم يعني لم يرى وكان غيم ثم علم الهلال من آخر النهار أولاً تبوي بالمصنف يتعلق بأي شيء بكتاب الصوم أكثر واضح؟ أكثر من تعلقه بباب صلاة العيدين وإذا كان الاجدر والعلم عند الله بالمصنف أن يضع ترجمة أن تتعلق بصلاة العيد كان يقول مثلاً جيد حكم الصلاة إذا لم يعلم العيد إلا بعد الزوال واضح؟ يكون تعلقها بكتاب صلاة العيدين أكثر من تعلقها بماذا في كتاب الصوم ولذلك هذا الترجمة، هذه الترجمة يريدها العلماء أكثر في كتاب الصيام فكان الأولى أن يقول مثلا حكم الصلاة يعني صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال هل تعاد الصلاة من غد أو تصلى بعد العيد بعد الظهر مثلا ثم قال عن بعمير عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه يقال ان اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين روى عن جماعة من الصحابة وروى عن أبيه وعمر بعد أبيه زمانا طويلا عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال يعني لم نره لغيم فالواجب ماذا أن يصبح ليلة الثلاثين ان يصبحوا ماذا يوم الثلاثين صياما قال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس هلال ماذا هلال شوال الذي غم على النبي والصحابة ولم يروه فأمر الناس امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم لأنه صار يوم ماذا يوم عيد ما الحكم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد يعني يصلي العيد من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي. ثم ذكر الحديث الآخر وعن عائشة قالت <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول كما ذكر رواه الخمسة وأخرجه ابن الجارود في منتقاه والطحاوي والدارقطني قطني رحمه الله صحاه البيهقي قال البيهقي هذا يسناده صحيح وقال الدارقطني قطني ثابت وهو حديث صحيح صحاه جماعة من علماء كثر صاقم يروى راهوي وابن المنذر وابن السكني والدارقطني والخطابي والبيهقي وابن حجر في البلوغ وابن حزم وانما ذكرت هذا لان من العلماء من أغرب فضعفه أغرب فضعفه ثم ذكر حديث عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد رواه الترمذي عن عائشه عن محمد بن المنكدر هنا فائده لطيفه في الحديث وقد اختلف في سماع محمد بن المنكدر من عائشه هل سمع منها او لم او لم يسمع قال الترمذي بعد الحديث سالته محمد بن اسماعيل يعني البخاري هل سمع محمد بن المنكدر من عائشه فقال نعم اذا فالحديث ماذا متصل الحديث متصل يدل على ثبوت سماع محمد بن المنكدر التابع الشهير من عائشه رضي الله عنها ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصومون يعني الناس والفطر يوم يفطرون أي الناس والأضحى يوم يضحون أي الناس رواه الترمذي في سننه وقال حسن غريب والحديث فيه ضعف فيه الأخ تكل تكلم فيه وإن كان الحديث حسنه النووي بشاهده الذي سبق وقد يقال بتحسينه بالشواهد قد يقال أن الحديث يعضد بعضها بعض فيتحسن بهذه الحديث وإن كان الحديث يدل على ما دن عليه الحديث الذي قبله قال الإمام رحمه الله وهو لأبي داود وابن ماجه إلا فصلوا الصوم ويقصد إلا فصلوا الصوم يعني قوله الصوم يوم يصومون ليس في رواية من ليس في رواية ابن ماجه ورواية أبي داود وإنما في رواية أبي داود وابن ماجه قوله الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون حديث أنس الأول أبي عمير ابن أنس دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال كان لا يخبروا بالرؤية جيد أو لا يرونه أم عليهم فيأتي يخبرهم أحد في الباديه أو في السحراء أو في الطريق بأنهم ماذا رأوا هذا كان في القديم موجود إلى قبل مثلا 30 سنة كان الناس قد لا يصلهم ماذا الخبر قال دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنه يجب عليهم أمران الأول أن يفطروا الثاني يصلون العيد من الغد في وقتها فهو دليل على مشروعية قضاء ماذا صلاة العيد لأن النبي قال فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم إلى الغد وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور قول أبي حنيفة وأحمد واسحاق والثوري والاوزاعي وهو قول ابي يوسف وهو قول الامام الشافعي قول الامام الشافعي ليس المذهب وقال مالك تصلى العيد مطلقا وان ذهب ماذا وان ذهب وقته اي لو لم يعلموا بها وذهب وقت فتنصلى مطلقا وقال الشافعي انتبهوا معي ان عدل الشاهداني يعني عدل الشاهداني بعد الزوال لم يصلوا يومهم مفهومه لو علموا قبل الزوال فانهم يقضونها من الغد أو يصلونها في يوميا لأن العيد وقته يستمر إلى ماذا إلى الزوال إلى الزوال لكن عند الشافعي رحمه الله لو رأوا لم يعلموا إلا بعد الزوال ولم يعدل الشاهدين إلا بعد الزوال فإنهم ماذا فإنهم لا يصلونها ولا شك أن الراجح هو ما دل عليه حديث أنس فإنه لم يذكر متى ماذا؟ جاء الركب قال فجاء ركب من اخر النهار يظهر أنها كانت, الزوال. انها كانت بعد الزوال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك انه ان يقال ان الصحيح والعلم عند الله ان العمل هو ما دل عليه حديث ابي عمير بن انس قال ابن المنذر حديث ابي عمير بن انس ثابت والقول به يجب انظر تعظيم السنه وقال الخطابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب حديث عائشة قال قالت قالت قال رسول الله الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس الحديث يدل على أن الصوم والفطر يكون مع ماذا مع جماعة المسلمين ومعظم الناس فلو رأى الهلال وحده وردت شهادته فإنه لا يصوم إلا يعني من رأى هلال رمضان ظن أنه رأى هلال رمضان وردت شهادته هل يصوم؟ قال النبي ماذا الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فلو رأى الهلال وردت شهادته فإنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا, إلا مع الناس وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وانتصر لها ابن تيمية واستدلوا بحديث الباب، قال الترمذي وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال إن معنى هذا الصوم والفطر مع جماعة الناس ومعظم مع الجماعة وماذا معظم الناس وذهب الجمهور إلى أن من رأى الهلال وحده فإنه ماذا يصوم في أي شيء في رمضان فإن نكتفي في رمضان برؤيه شاهد واحد. فإذا رآه فإنه يصوم. وإذا راه هلال شوال لوحده، شاهدين لا لازم شاهد، فإنه لا يصوم وإنما يفطر. لماذا قال الشافعي هذا القول؟ لأن هلال شوال لا يثبت إلا بروية شاهدين يعدلين. وإذا وإذا راه هلال شوال فإنه لا يفطر إلا مع الناس. وهو المشهور من مذهب أحمد وهو قول مالك وأبي حنيه وحجتهم. انه رأى, إن راى هلال رمضان لزمه ماذا لزمه العمل برؤيه نفسي ويكتفى فيها بشاهد واحد ولان هلال شوال لا يثبت الا برؤيتي شاهدين نعم هذا راي الجمهور هو راي الجمهور وللشافعي قول رحمه الله انه يصوم اذا راى هلال رمضان و ويصوم اذا راى هلال شوال لكن الهلال. أحسنت لا يظهر الصوم إنما يصوم سرا هذا رأي الشافع لماذا يقول الشافع لأنه رأى الهلال وبينته أول ما تكون على من على نفسه واضح لكن لا شك أن الصواب ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس ولا ضح يوم يضحي الناس وهذا دليل على مسألة عظيمة وهي جماعة المسلمين حرصة الشريعة على ماذا؟ على الوحدة والجماعة وعلى أن تكون كلمة المسلمين ماذا؟ واحدة نعم ثم ذكر حديث به ورير وقلنا أنه فيه ضعف وهو يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله نعم الباب الذي يرينا باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. <تصفيق> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله. قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وعن بيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله عز وجل رواه أحمد ومسلم والنسائي قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات وأيام التشريق قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قال وكان عمر يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا من تكبيرا قدم المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة العيدين بهذا الباب باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق أيام العشر أيام عشر ذي الحجة والتشريق هي ماذا؟ الأيام الثلاثة بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم ذكر حديثنا عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح لاحظوا أيام نكره جيد ثم قال العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام في رواية خير وأحب في رواية خير وأحب من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله كان متقرر عندهم ماذا أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الصلاة قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا تقديره إلا يعني رجلا عاملا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك بشيء ماذا نكره كذلك في سياق النفي فتعم فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله قال رواه إلا مسلم قد أخرجه البخاري في باب الفضل انتبهوا معي خرج البخاري في باب الفضل في العمل باب فضل العمل في أيام التشريق لفظ البخاري مشكل قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا يعني أيام التشريق وفيه في الرواية إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء والحديث اخرجه البخاري بهذا اللفظ ليس اللفظ الذي معنا ولفظ البخاري هو الذي معنا هو لفظ النسائي واحمد وانما اخرجه البخاري بما ذكرت قال ابن رجب والحديث بهذا اللفظ الذي ذكر البخاري غير معروف واضح لانه يشير كان في الحديث اشاره الى اي شيء الى ان أفضل أيام ما هي ايام التشريق ولم يقل احد بهذا جيد ولعل الروات ماذا اشكل عليهم اللفظ لعل لكن الحديث اصله في البخاري أصله في البخاري ولعل هذا من تصرف بعض الرواد ما من أيام يعني سائر الأيام العمل الصالح يدخل فيها أي عمل صالح عام أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام جاء في الرواية يعني ماذا أيام العشر عشر ذي الحجة تحديدها قال رسول الله للجهاد في سبيل الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله قال ابن رجب هذا الحديث حديث عظيم جليل وفيه فوائد كثيرة أولها أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من, العمل من جميع الاعمال الفاضلة في غيره ثانيها كما قال ابن أن هذا الحديث نص في أن العمل المفضول يصير فاضلا إذا وقع في زمان فاضل كعشر ذي الحجة حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة لفضل زمانه كمثل ماذا؟ العمل الفاضل في الليالي العشر فيه رمضان. وكذلك العمل الفاضي في ليلة 27 مثلا أو ليالي الأوتار في ماذا من العشر الاواخر فإنها زمان فاضل يفضل فيها ماذا يفضل فيها العمل فكيف إذا اجتمع فضل ماذا الزمان فضل المكان ولذلك قال بعض علماء هنا فائدة هذه الأيام يعظم فضلها للمن الحاج. للحاج لأنه يجمع بين ماذا شرف الزمان عشر الحجه والشرف ماذا شرف المكان ولذا قال بعض العلماء إنها أفضل الأيام هي يوما يوم ماذا يوم عرف يوم الحجم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيها من أعمال ما لا يجتمع في غيرها طيب ألا يشكر هذا على حديث ما تقدم معنا في كتاب الجمعة أن أفضل الأيام وسيد الأيام هو يوم الجمعة فيتعارض مع هذا الأيام فلو كان في مثلا أحد أيام عشر الحج يوم السبت او الاحد هل هو أفضل من يوم الجمعة قال بعضهم نعم هو أفضل لأنه من العشر المخصوصة بماذا بالفضل ففضل يوم الجمعة في غير هذه في غير هذه العشر في غير هذه العشر قيل الحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه الميزة أن تجتمع لأنه تجتمع فيها امهات العبادات من الصلاة والحج والصيام والصدقة ولا يتأتى ذلك في غيرها قيل أي ما أفضل عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان جمهور العلماء على أن عشر ذي الحجة أفضل وجمع ابن القيم بأن أيام عشر ذي الحجة نهارها أفضل وليالي عشر الأواخر أفضل باعتبار أي ليلها وإن كان قد يقال أن أيام العشر أصرح في أنها ماذا أفضل أيامها ولياليها لأن الحديث صريح قال النبي ماذا ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه واليوم يدخل فيه ماذا نهاره وليله ولذا مما يلاحظ على الناس في عشر ذي الحجة اجتهادهم في النهار دون دون الليل وهذا خلاف ظاهر الحديث بل الذي تدل عليه ظاهر الحديث أن أيام عشر ذي الحجة بنهارها وليلها أفضل من مما سواها لكن قد يقال إلا أن ليلة القدر تفضل على السائر إلا يعني بنصي حديث ماذا النبي وبخبر الكتاب العزيز كما في سورة ليلة القدر نعم أو في سورة القدر قول النبي ولا الجهاد يدل على أن المتقرر إنهم أن الجهاد أفضل الأعمال طيب قال ولا الجهاد أي جهاد لا إلا جهاد الفرض فلا شك أن الجهاد الواجب جهاد الفرضي أفضل من في العمل في من هذه الأيام طيب ولا الجهاد قيل جهاد المرأة وهو الحج فإن جهادها أليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره الحج والعمراء ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذا يدل على أن هذا العامل أو أن هذا الجهاد أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وهي قدمه وهذا يؤكد فلم يرجع بشيء يعني لا من ماله ولا نفسه نعم هل يختص الفضل أشر الحجه بالحاج أو يعم لا شك أنه يعم لكن الحاج ماذا أكثر خصوصية بهذا الفضل أكثر خصوصية بهذا الفضل ثم ذكر حديث ابن عمر وإذا قول النبي ما من أيام العمل الصالح بعض الناس يحرص على بعض الأعمال الصالحة في العشر ويترك غيرها لاحظوا قال العمل الصالح أي عمل صالح الصيام الصدقة التنفل من النوافل التعليم إغاثة الناس نفع الناس تتنوع الأعمال ماذا الامر المعروف أنهي على المنكر النصيحة تباع الجنائز زيارة المريض أي عمل صالح يفتح العبد ماذا لنفسه بابا في تلك الأيام من الأعمال الصالحة نعم ثم ذكر حديث من عمر قال قال رسول الله ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي لكن الحديث الشادو له ما قبله والحديث دليل على ماذا على فضل العمل في هذه الايام وفضل هذه الايام العشر ودليل على فضل التهليل والتكبير والتحميد وسياتي وعن نبيشه الهذلي قال قال رسول الله ايام التشريق أيام اكل وشرب لانه ماذا تذبح فيها الاضاحي وتذبح فيها الهدايا والقرب وذكر الله عز وجل رواه وأحمد ومسلم النساء أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر يوم الحج الأكبر قال المبطل المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبيعال وثبت تحريم صومها ورد فيها إباحة ماذا الفرح واللهوي بالحراب ونحو ذلك لكن يقال أن أيام التشريق كذلك أيام ماذا يشرعوا فيها العمل الصالح وأعظم العمل الصالح فيها ماذا التكبير لأنهم شعائر ماذا هذا الدين العظيم التكبير والتحميد والتهليل وفي الحديد دليل على استحباب الأكل والطعام والشراب والتوسع فيه في أيام ماذا في أيام التشريق وهو دليل على حرمة صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. إلا لمن لم يجد الهدي هدي التمتع فرخص الهدي النبي له أن يصوم هذا في أيام تشريق وإن كان أولى أن لا يصومها لأنها أيام وقل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل نعم ثم ذكر حديث قال البخاري وقال ابن عباس أذكر الله في أيام معلومات هذه لا يفعي صورة ليست في القرآن بهذا اللفظ وهذا مما أشكل على البخاري إيراده الابن عباس قصد هذا لا لا في الحج في قول الله عز وجل ماذا ويذكر اسم الله في ايام معلومات وذكر في سوره البقره ماذا, ماذا قول قال الله اسجل واذكر الله في أيام معدودات فقال ابن عباس في تفسير المعلومات والمعدودات ماذا قال قال المعلومات التي ورد في سوره الحج ماذا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام ثم ذكر بعدها ماذا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فهو دليل على أنها أيام عشر ذي الحجة والأيام المعدودات في سورة البقرة أيام ماذا؟ التشريق قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أخرج البخاري هذا الأثران يعني ابن عمر وابن ابي هريره معلقان في باب العمل فضل العمل في أيام التشريق وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيب بالاثر وهي أثار صحيحة عنهم رضوان الله عليهم قال وكان ابن عمر يكبر في قبته يعني وهو حاج بمينا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون يكبر أهل السوق حتى ترتج من تكبيرا بتكبيره رضي الله عنهم جاء من رواية يزيد بن أبي زياد قال رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد ابن جبر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر انظر صيغة التكبير التي كان عليها السلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد قال ميمون بن مهران أدركت الناس وإنهم يكبرون في العشر حتى كأن كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول ان الناس قد نقصوا في تركهم التكبير وهذا مذهب احمد ومذهب جمهور أهل الحديث من السلف أنه يشرع التكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق وقال مالك وأبو حنيفة يكبر في أيام التشريق فقط لكن نقول المشروع أن يكبر في العشر من ذي حجة ويزداد هذا التكبير فضيلة في ماذا؟ في أيام التشريق لأن النبي قال إنها أيام اكل وشرب وذكر لله عز وجل والتكبير في هذه الأيام ماذا؟ على نوعين التكبير ماذا؟ المطلق يشرع للناس كلهم حاجهم وغير الحاج ويبدأ من ماذا؟ من فجر يوم الأول من عشر ذي حجة وينتهي بنهاية أيام التشريق مطلق فإذا حرم بالحج تأكد في حقه ماذا التلبية مع التكبير وكان الصحابة يكبر يلبي منهم الملبي يكبر منهم المكبر فلا تعارض بين التلبية والتكبير فيكون التكبير في حق ماذا كل أحد ماذا مستمرا من أي شيء من اليوم الأول إلى اليوم الثالث عشر لكن تبهوا لكنه من الفجر عرفه على قوم أو من غروب عرفة أو من فجر يوم النحر إلى الثالث عشر يكون مقيد لمن لغير لغير الحاج وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير مقيد فمطلقا يكبر لأن النبي قال أيام أكل وشرب وذكر لله وهذا قول قوي حقيقة الثاني التكبير للحاج فإن الحاج يشرع له التكبير من اليوم الأول مطلقا فإنهم ما قال النبي أكثر فين من التهليل والتكبيري والتحميل. فاذا الحاج رمى جمره العقبه بدا معه ماذا التكبير المقيد ادبار الصلوات ويكون معه التكبير المطلق في كل وقت فالحاج يجتمع له تكبيران تكبير مقيد بادبار الصلوات في ايام التشريق ويجتمع له تكبير مطلق وهو يوافق قول الله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. فإن العرب كانت إذا حجت بعد الحج ماذا تجلس وتذكر مفاخر الآباء والقبيلة والأجداد فقال الله لهم فإذا قضيتم مناسيكم فاذكروا الله متى يكون هذا المقصود بالمناسك هنا ماذا التحلل قضاء ماذا التفث في يوم النحر فإذا قضيتم مناسيكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وهو شد ذكراء جيد فيقال يشرع التكبير المنقيد والتكبير المطلق للحاج وثم قول أنه يشرع التكبير المطلق والمقيد للحاج ولغير الحاج لعموم قول النبي ماذا وأيام ذكر لله وتقييد انتبه وتقييد هذا الحديث بفعل بعض الصحابة قد لا يقوى واضح وسيأتي الإشارة للتكبير إن شاء الله في كتاب الحاج مفصلا إن شاء الله نعم ناخذ الكتاب الخوف نعم. في سؤال حول التكبير أنا أظن في بعضكم يسم لا الحسن سؤال جيد هل أولى بالحج الفقهاء يموتونهم يجعلونه في الحج صحيح لكن هو ربطه بماذا بيوم النحر ويوم العيد واضح جيد والعجيب العجيب أنه ما ذكروا الحج أنا رجعت الحج لم يذكروا في الحج لكن سنورده إن شاء الله نعم لكن لما قال أيام العشر دخل فيها ماذا يوم العيد يوم الحج الأكبر نعم رحمه الله نعم نعم غير الحاج يكبر مطلقا يكبر مطلقا في أي وقت لا هذا صار مقيدا قال فأكثروا في فيهن من التكبير فلا يقيدها بالصلاوات لا يشرع تقييدها بالصلاوات وإنما يشرع له التكبير مطلقا بعد الصلاة وغيرها لا، لكنها فعل السلف على تقييدها بالصلاوات إظهار للشعيرة لكن أولى أن تبقى مطلقة في كل وقت في الأسواق وعند الصلوات وقبل الصلوات في أي وقت لا. لا. قال رحمه الله كتاب صلاة الخوف باب الأنواع المروية في صفتها طيب الخوف ضد الأمن إن شاء الله سننهي الخوف قصير يعني ما هو وأصله الفزع والذعر والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو لأنها صلاة جديدة وإنما شرعت بسبب ماذا؟ الخوف قال القرطبي صلاة الخوف من الصلاة المعهوده تحضر المسلمون ماذا؟ وهم ماذا؟ متعرضون لحرب فتشرع لهم وقد اختلف العلماء في وقت مشروعيتها فقيل شرعت سنة ست من الهجرة بعد غزوة عسفان وكانت قبل خيبر وقيل سنة ست من الهجرة وقيل سنة سبع في غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيبر وقيل سنة أربع وقيل سنة خمس والذي رجحه البخاري واختاره ابن القيم وابن حجر انها شرعت في غزوة عسفان, في غزوة عسفان. وأن أول صلاة صليت للخوف بعسفان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وكانت عسفان في عمرة ماذا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية صلى في عسفان لما أدركه بعض ماذا نفرين من قريش وهي بعد الخندق وصلى النبي مرة أخرى بذات ماذا بذات الرقاء وصلى النبي سلم بماذا كما سيأتينا في, لما في حديث ابن عباس أنه سلم صلى بذي قرد كما سيأتي لكنها شرعت في أي شيء في السنة السادسة. طيب قد يقول قال ما الحكمة من بحثها لماذا نبحث عنها شريعة السنة السادسة وردحنا هذا لأنكم تذكرون معنا في صلاة العصر في بني قريضة لماذا لم يصليها النبي صلاة الخوف وإنما قال لا ماذا لا يصلين أحدكم إلا في بني قريضة فلم تشرع صلاة الخوف إلا بعد الخندق ويترتب عليها مسألة وهي أهمية مواقيت الصلاة جيد، يقال إنما شرعت صلاة الخوف بعد ماذا؟ بعد الخندق نعم. ما الحكمة من مشروعيتها؟ طبعا اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في غزوة الخندق وأنه صلى صلىها في مواطن كثيرة صلى الله عليه وسلم. أو صلىها بعض من ست مواطن ما حكمه من مشروعيتها؟ تخفيف الله على عباده ورحمته سبحانه بهم وتحصيل لمصلحة الصلاة في وقتها وأخذ الحذر من العدو سبحان الله مشروعية صلاة الخوف مما يدل على همية صلاة الجماعة وعلى همية الصلاة وعيضة مشانية مع الخوف نصليها جماعة وعلى أدايا في ماذا في وقتها والأصل في ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع عما الكتاب فقول الله وإذا كنت فيه كما في سورة النساء فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم يضعون أسلحتهم معهم كان السيوف معهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذه الصفة ذكرها الله عز وجل في القرآن من صفات السلطة الخوف وهي ماذا تحمل على أي شيء قيل انها تحمل على مواجهة العدو على مواجهة العدو في القبلة نعم الآية وأما السنه فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه مرات متعددة على صفات متنوعة وقد أجمع الصحابة على فعل صلاة الخوف وصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوها بعد المصطفى مما ينافي خصوصيتها بالنبي ما الدليل على خصوصيتها بالنبي؟ قال الله وإذا كنت فيهم ففهم منها المزني رحمه الله وأبو يوسف أنها خاصة بالنبي ولم يخالف في مسألة صلاة الخوف إلا من إلا المزني وأبو يوسف من حنفي والمزني من الشافعية قال لأن الله قال وإذا كنت فيه ونقول ماذا إن هذا ماذا خرج مخرج الغالب مش مخرج المشروعية في حال التشريع نعم قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف العمل به جائز وقال يروى فيه ستة أو سبعة أوجه أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطاب في كلمة جميلة صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ماذا؟ ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة نبي نوع فيها لماذا؟ لأمرين ما هو احوط في الصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلافها على اختلاف في صورها متفقة المعنى متفقة المعنى وصلاة الخوف انتبه معي جاء فيها قصر الصفه وقصر العدد قصر الصفه بماذا تصلى ماذا بصفة مختلفة فهذا قصر في الصفه يكون الصف ثم يتحرك الصف يسجد النبي ولا يسجدون معه يبقى صف كما سياتي لم يسجد وصف يسجد طيب يكون صف في الخلف وصف في الأمام فيتغير الصفان في الركعتين مثلا هذا تغير في ماذا في الصفة في بعض الصور صور صلاة الخوف فيها حركة عمل كثير لكن شرع الضرورة وفيها تغير في ماذا في العدد في القصر فسيأتي في آخر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في بقوم وصلها بآخرين ركعة ولم يقضوا فهذا قصر في أي شيء في العدد وسيئة الإشارة إليه أرجو أن تتأملوا معي الصور سنقرأ كل صورة وسنشير إلى تخريج الحديث وصحة الحديث ونشير إلى أن هذه الصورة هي قول من فقط نكتفي بهذا نعم عن صالح ابن خوات عم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة, وطائفة وجاه العدو وجاه العدو قبل العدو نعم. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فسلم بهم رواه الجماعه إلا بنا وفي رواية أخرى ان صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة عن نبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة هذه الصفة الأولى وهي سميها العلماء الصفة ماذا حديث صالح بن خوات صالح بن خوات يرويها عن بعض أصحاب النبي في الرواية الأخرى في مسلم جاء مصرحا بالراوي من هو قال ماذا عن سهل بن ابي حثمة وقيل إن الصالح بن خوات يرويها عن سهل وعن غيري سهل والحديث في البخاري الحديث في البخاري اخرجه البخاري في كتاب ماذا المغازي خرج البخاري في كتاب المغازي ولم يخرجوا كتاب صلاة الخوف لم يخرجوا كتاب صلاة الخوف. صالح بن خوا تابعي مشهور تابعيون مشهور سمع من جماعة من الصحابة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عمن عم صلى مع النبي يوم ذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة ماذا؟ رقت أقدامهم من الحفاء يمشون حفاتا فجعلوا يلفون عليها الخرق الترقيعي لها وقد جاء السبب مشارا إليه في حديث أبي موسى نشعر صحيحة نعم قال أن الطائفة صفت في رواية في مسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ليت الإمام أتا بها لأنه قاد ذات يوم الرقاع ولم ينص على صلاة الخوف لكن في رواية مسلم سمها صلاة الخوف قال أن طائفة صفت وطائفة وجه العدو مقابل العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم بثبت النبي ماذا قائما فأتم لانفسهم لأنفسهم وانصرفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فسلم بهم رواه الجماعة لاحظوا في هذه السورة هذه السورة حصل فيها أن الصحابة رضي الله عن جميعهم الصفين صلى مع النبي ماذا؟ كلت الركعتين والنبي لم يسلم واضح وهذه قيل من أتم الصفات انها من أتم الصفات. قالوا في روایة نخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام ماذا؟ ثم صلى بالذين ماذا؟ تجاه العدو ركع ثم قضوا لأنفسهم. الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف. وهذه الصفه اذا كان العدو في غيري في غير جهه القبلة لكن لو كان في جهه القبلة ما يمكن هذه له الصفه جيد ونقسم يقسم القائد الجيش طائفتين طائفه تصلي معه واخرى تحرس وتحمل السلاح جيد وهذه الصفه قيل انها موافقه ماذا؟ قيل لا موافقة الظاهر ماذا؟ القران وبهذه الصفه اخذ من اخذ مالك رحمه الله والشافعي وابو ثور نعم وغيره الحديث الذي ولي واضح الصفاء نعم الصف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعتا والطائفة الأخرى مواجهة مواجهه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ركعتا ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء رَكَعُوا أُمْتَفَقُونَ عَلِيَهُ نعم هذا الحديث صحيحين هذا الحديث الصحيح هذا الحديث هو صفة أخرى نوع آخر كما سماه الإمام لاحظوا الصفة أن تختلف عن الصفة الأولى ما وجه الاختلاف أنه صلى سأله بكل طائفة ركعة ثم سلم النبي ثم قضت كل طائفة ماذا ما بقي عليها من الركعة هذه سورة السورة الفر أو الاختلاف هذه الصفة خذ بها الإمام أو وأشهب من المالكية وهي جائزة عند الشافعية هي جائزة عند الشافعية هذه الصفه, الصفة ماذا تلاحظون فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلم قبلهم هذه الصورة كذلك كلاف الأولى الأولى لما سلم إلا بعدما أتم كل قوم صلاتهم جيد هذه الصورة فيها عمل كثير لا ماذا قاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ثم سلم ثم قضى في عمل كثير كما ذكر العلماء لكن يقال ماذا عمل كثير لكنه للضرورة فلا بأس به جيد وقد تكون الصورة الأولى أرفق أحيانا وأضبط لماذا للحراسة نعم الصورة الثالثة نوع آخر جابر رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخوفي فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان العدو في اتجاه القبلة وهي صفه مهمه نعم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو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 وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قد النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه إن حدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي وروى أحمد وأب داود والنسائي هذه الصفة عن أبي من حديث أبي عياش الزرقي وقال فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم تذكرت فائدة سبحان الله الآن في موضوع ما من أيام العمل الصالح قال أخرجه البخاري إلا مسلم قال علماء مما دعا مسلم إلى عدم إخراجه مع ماذا ما أشكل في ألفاظ الرواية تذكرون فإن من الرواية ما يدل على أن المراد بها أيام العشر ومنها ما يدل على أن المراد بها أيام التشريق قالوا فلذلك أعرض المسلم عن إخراج هذا الحديث مع أنه على على شرطه مع أنه على شرطه وشرط البخارين نرجع إلى النوع الآخر هذه الصفة إذا كان العدو في اتجاه القبلة وهذا التقدم والتأخر من النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للصفين قيله من باب العدل بين الصفين والحراسة في حال السجود هذه الصفة الثالثة جاء في لفظ مسلم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا دليل على ماذا على أنه كان هناك مواجهة للعدو شديدة. فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحد على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد فاخبر فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. لما حضرت العصر قال فصفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة الحديث لاحظوا في هذا الحديث ماذا أولا أنها صفة لماذا إذا كان العدو تجاهها القبلة الثانية أنه يشرع التكبير جميعا ثم يشرع الركوع جميعا ثم ركع وركعنا جميعا لاحظوا كما قال الله ولي أخذوا السلحة فهم حاملين ماذا للسلاح متجهزين جيد لو حصل أي شيء قال ورفعنا جميعا ثم انحدر سعسلا بالسجود وانحدر الصف ماذا الذي يليه طيب الصف الآخر يراقب يحرس انظر شأن الحراسة وقام الصف المؤخر في نحل العدو تقدم في حركة هنا فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بأي شيء رجع مكانه ونحدر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي فحصل الركوع الأول والركوع الثاني ماذا كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صار الاختلاف في شيء في السجود جيد وهذا الحقيقة حين تتأمله في دقة من النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن ماذا الحراسة والحذر فإن هذا من غاية ماذا من غاية الحذر من النبي يعني صلى الله عليه وسلم في كون العدو ماذا في اتجاه القبلة نعم موافق الآية. أقوله موافق الآية. أقول موافق الآية. بعض العلماء يرى أنه موافق للآية، وبعضهم يرى أن الحديث الذي سبق هو الذي يوافق يوافق الآية. نعم. روا أحمد وأبو داود والنسائي قال هذه الصفة من حديث بيعييش بعوي... الزرقي قال فصلىها مرتين مرة بعسفان ومرة بأرضي بني سليم وهذا الحديث سناده صحيح صح الدارقطني والبيهقي. طيب ما فائدة ذكر هذا الإمام لهذا الأمر؟ أراد أن يؤكد تنوع صفات ماذا؟ صلاة الخوف وأما سلم صلىها أكثر من مرة. نعم نوع الرابع نعم نوع آخر عن جابر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقيمة الصلاه فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة الأخرى ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وللقوم ركعتان اتفقون عليه وللشافعية والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم وعن الحسن, بن أبي وعن الحسن عن أبي بكر قال صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان رواه أحمد والنسائي وابو داود وقال وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن نبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن نبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع الرابع والصفة الرابعة جيد وهذه مختلفة عن الصفات السابقة فإنه ذكر حديث جابر قال كنا مع النبي وسلم بذات الرقاء وقيمة السلاة فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ذات الرقاء بعيدة عن المدينة فبعنا أنه ماذا الصلاة مقصورة يعني ركعتين فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي كم أربع, أربع. وللقوم ركعتان انتبهوا لم يذكر الراوي أن النبي ماذا السلم السلم حسنتم لم يذكر أنه السلم جيد. ولذا ادعى الطحاوي أن هذه الصفة منسوخة لأمرين عند الطحاوي الأول يقول كيف يصلون ركعتين والنبي يصلي اربعه وتكون صلاتين معما صلاة النبي صلاة واضح السبب الطحاوي. الثاني يقول الطحاوي رحمه الله ان هذه ماذا صلاة النافلة الثانية وعند الحنفية صلاة مفترض خلف المتنفل لا تجوز فلذاك يرى أنها منسوخة وهذه دعوة لا دليل عليها الحديث ثابت الحديث الصحيحين الصحيح. والصحيح أن هذه صفة أن الإمام أن يصلي بالطائفتين ماذا اربع ركعتين ثم يسلم الطائفة الأولى ثم ركعتين يسلم ماذا الطائفة الأخرى نعم وهو دليل على ماذا للشافع على ماذا دليل للشافع على المسألة المشهورة جواز وصلاة المفترض خلف المتنف قال الشافعي والنسائع الحسن عن جابر لأنه سلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم لاحظ الرواية الأخرى ثم صلى بآخرين ماذا بآخرين ركعتين ثم سلم اتبهتموا إخوان قد يقال أن في هذا الصفه صفتي ما الاولى الأولى أن يصليها أربعا مسرودة فتصلي معه طائفة ركعتين ثم تسلم ثم تنصرف ثم يسلم الطائفة الأخرى تصلي ركعتين ثم يسلم وتنصرف الطائفة الصفه الثانيه أن يصلي بقوم ركعتين فتكون الفريضة هي الأولى والثانية هي النافلة وقد علق البخاري الحديث الثاني طيب لماذا أورد رواية النسائي لما ما اكتفى بالرواية الأخرى لأن فيها ثم سلم جيد لأن فيها ماذا في رواية البخاري ومسلم في المتفق عليه ما ذكر التسليم ولذلك رحمه الله من دقته وحسن صنعته أورد رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فهي صريحه في التسليم من كل ركعتين قال ابن باز رحمه الله ذكر السلام هو الصواب ذكر السلام هو الصواب ومن قال إنه صلى بدون سلام فقد غلط لكن تبقى هي رواية من رواية البخاري ومسلم فقد يقال أن الراوي في حديث جابر لم يذكر ماذا لم يذكر السلام لكن جاءت مفسرة في رواية النسائي نعم. ولو صلىها بدون السلام فلا بأس نعم. ثم ذكر حديث الحسن عن ابي بكر قال صلى بنا النبي صلاه الخوف صلى بعض أصحاب ركعتين ثم سلم ثم تاخر وجاء الاخرون وكانوا في مقام فصلى بهم ركعتين ثم سلم الحديث رواه احمد والنسائي وابو داود وقال كذلك رواه يحيى بن ابي كثير الحديث وهو حديث اسناده صحيح قلت كل ما سابقا ذكرناه كل في سماع الحسن من ابي بكر جيد لكن الصحيح انه سماع من وقد عوم البخاري رحمه الله الى سماع البخاري ماذا سماعه الحسن سماع الحسن من ابي بكر تذكرون الحسن اخبرته في سماعه من من مر معنا هل سمع الحسن من سموره وهل سمع وترتب عليه حديث كبير وهل سمع والصحيح انه سمع منها وهل سمع الحسن مر معنا من عمران بن حصين وهل سمع الحسن من ابي بكر لان الحسن بس من رواه الاسلام رحمه الله والغالب انه سمع من هؤلاء نعم طيب تبقى مساله قال ابو داود وكذلك المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثة فلو كانت مغرب فالمغرب لا تكسر فيقال يصلي الإمام كم طلع. ست يصلي بقوم ثلاث وبآخرين طلع. ثلاث بماذا بسلام لا فضل تكون بالسلام الحديث الذي يهل النوع الأخير عن أبي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركع, وركع. هل سيكون فيه إشكال ما الإشكال وظهورهم إلى القبلة ومع ذلك كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهنا سقط ماذا؟ استقبال القبلة سقط عنده استقبال القبلة نعم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو اشتداد الحرب وجه يعني وضراوته قد يحتاج ماذا الجيش أن يكون جزء من ماذا ظهره إلى القبلة نعم ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه والرسول كما هو يعني ساجد كما هو ساجد نعم, نعم. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين رواه أحمد وأبو داود والنساء وسكت عنه أبو داود وقد أخرجه ابن خزيمه وحديث صحيح وهو حديث صحيح وهذه الصفة فيها كذلك ماذا؟ فيها حركة كثيرة، فيها حركة كثيرة، وفيها عدم ما الاستقبال للقبلة، نعم، النوع الأخير. علي بن أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، فصف الناس فصف الناس. قرد وذي قرد يصح وهي موضع على ليتين من المدينة. نعم. فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي لموازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة. ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا رواه النسائي رواه النسائي واختصاراً منفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح رجال وثقات وهو صحيح لسناد واحتج الحافظ بن حجر به وضعفه الشافعي ضعف ماذا بالذات في متنه قال كيف صلى؟ ركعة النم وعن ثعلبه وعن فعلبة ابن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطب بطبرستان, بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه بداود والنسائي وروى النسائي وبإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي هذا النوع الأخير دال على أن صلاة الخوف قد تكون ركعة واحدة وهي واحدة الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في, في مسلم وتفصيله عند أصحاب السنن أما الحديث الأول قد قلنا انفرد به النساء وهو صحيح وأما حديث ثعل مبنزهده ثعل باقي لنا له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البصرة كنا مع سيد بن عاصي بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسولهم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء حذيفة قال فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازيا للعدو تفصيل الرواية فصلى بها ولا يركع بها ولا ركعة ولم يقضوا نص على ذلك رواه داود والنسائي ورجال وسنادى رجال الصحيح وهو حديث صحيح وروى النسائي بسنادى عن زيد ثابت عن النبي مثل صلاتي حذيفة كذا قال ثم ذكر حديث بن عباس حديث النسائي عن زيد كذلك رواه كما ذكر النسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني وابن حبان رواه مطولا وهو البيهق وهو حديث صحيح ثم ختم بحديث عباس فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضري أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة خرجه مسلم, خرجه مسلم وهذه الحديث تدل على أن صلاة الخوف كما ذكرنا تكون ركعة واحده وذلك بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تجاه العدو فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئاً قال النووي في حديث ابن عباس هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفه من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهوي وقال الشافعي ومالك والجمهور ان صلات الخوف كصلاة ماذا الحضر الا ماذا في عدد الركعات كصلاه الحضر فلا تاثير للخوف عند هؤلاء ماذا في عدد الركعات ولذلك ضعف الشافعي هذه الرواية النووي رحمه الله حاول يتأول تأول فقال رحمه الله إن المراد ركعة مع الإمام ركعة أخرى لأنفسهم لكن هذا يرده ماذا ولم يقضوا ثم لم يقضوا يرده لم يقضوا وذلك يعني تعجب العلماء من تأول النووي معنى الرواية ماذا صريحة فيها ماذا لم يقضوا جيد ولذلك الإمام حرص على أن يثبت يثبت هذه الصورة بايراد الروايات وقال إن هذا ثابت عن من؟ عن حذيف وثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ثم أكده بحديث من؟ ابن عباس صريح حديث ابن عباس وقال فرض السلاة على نبيكم فهو ماذا؟ في حكم المرفوع فرض الله السلاة على نبيكم في الخوف ماذا؟ في الخوف ركعه فالصحيح أنه إذا احتاج الإمام وهو في ماذا؟ مقابل عدو أن يصلي بالناس ماذا صحت هذه السورة هذا من قصر الصلاة الخاص المستثنى طبعا ما أدلة الجمهور أدلة الجمهور ماذا قالوا قالوا لم يشرع قصر العدد إلا في إلا في السفر ولم يشرع في غير ماذا ولم يشرع في غير السفر نعم الحديث الأخير باب باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء خلق نقف هنا نختم نقف هنا هذا نذكره في الدرس القادم إن شاء الله طيب. يعني حقيقة قراءة كتاب الصلاة الخوف يعني يعلق الإنسان بحال المسلمين الآن بعض المجاهدين في بعض البلاد المسلمة يعني يتذكر الإنسان يعني حال إخوانه لما اشتد بهم الخوف اشتد بهم يعني الأمر وقد تتابعون كما اتابع في الإعلام الآن وضع مثلاً الإخواننا في سوريا وفي في بعض الأماكن الأخرى من شدة ماذا؟ يعني تسلط العدو من شدة يعني المواجهة والضرب فتعلم طالب علم وتعليمه الناس لمثل هذه الصور في شيء من التوسعة يعني في شيء من الفقه قال اخواننا المجاهدين يعني خذوا برخص الصلاه ماذا؟ صلاه الخوف يخذ برخص الخوف إما بالرخص في ماذا؟ في تنوع الصفات وإما بالرخص في تنوع ماذا؟ القصر في العدد وكذلك في ماذا في ضبط وصيانة ماذا الحراسة وغيرها أسر الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أنزل نصرك على إخواننا في كل مكان اللهم أنصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنصرهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي، يا قيوم يا ذا الجلال، والإكرام اللهم نصرر في سوريا اللهم نصرر في سوريا اللهم اجعل ماهم في هزال فتح اللهم اجعل ماهم في فتح اللهم انزل عليهم يا حي، يا قيوم اللهم انزل عليهم نصرق يا ذا الجلال، والإكرام اللهم انزل عليهم نصر يا ذا الجلال، والإكرام اللهم نصر عليهم نصرك يا ذا الجلال واكرام اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل المستضعفين من الموحدين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا جمعين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق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 اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا مه هداتا مهتدين اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله, سنة الله. سنة. الأسبوع القادم إن شاء الله نستأنف الدرس نكمل, نكمل. الأسبوع <تصفيق> الذي لي نقف والذي بعد. بعده نستانف. نستأنف نريد نقف يعني أسبوعين الأسبوع القادم في درس إن شاء الله مينة. ثم نقف ثم نستأنف مرة أخرى ثم طيب. نقف للحج طيب. ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك